اتقلوا كل شيء عن النبي مو يارف اما عن الفطول في عظمت يا قدر من التكنيك كانت هول وصاحب يا نبيين كلتي أذفني على جين ومينو موقفين ومونات اتقلوا المحمدين كبريب مو يارف اتقلوا النبي عليه الصلاة والسلام اشكايتين مو يارف اما على جين ومينو والمارش بين اسبانيا ويطاليا يقعدين ساعة وثلاثين وهو ما كيف؟ يا اتقلشوا على فيدي شغل عبو جهل وقلحة لا, لا لا تقصني يقولوا. نعم! نعم! نعم صلح عليك يا ابو الجهد. نعم عليك يا اوه. نعم صلح عليك فرمه. وانتم اشفر الله بك.